ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحقن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا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 ولو أنما في الأرض من شجرة أطلامه والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحلة إن الله سميع بصير